إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 وَص إِ وَعدَ اللهَِّ حَّ وَْتَفِ لذَبِك وَتَفِ لِذَ بِكَ وَسَِّح بحَمدِ رَّكَ بِالعَشّ وَإِبكَ إِ الذيينَ يجادلونَ في آ إِلَّا بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِدَانِغِينَ إِن فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرٌ مَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ